موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل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 زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما من عن الناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهدا إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا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 مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذَلِكَ جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أَإِذَا كنا عظامه ورفاتا إن لم بعثنا خلقا